<متصفيق> لو رحتي تيبتطل بقلبي وبعيوني كمان وعشبه في يا حبي بيغرد عشان وعبالي بتبقى عبالي يا هشمل انسان ويا نسمي بتضول يالي وبتشعش حنا طلّي لي يا أمر الزمان يا ما عينينا يا ما ايدينا حكي وعنك حكي وعني وآل عشاه يا ملياني لمر العالي دل عليك ودل علي وناطر مستناه يا ما يا ما حكي وعنك حكي وعني وآل عشاه دل عليك ودل علي وناطر مشتاك لو رحتي بتضل بقلبي وبعيوني كمان وعشبا في اسمك يا حبي بيغرد عشان وعبالي بتبقى عبالي يا اجمل إنسان ويا مش مي يا لي بتشعش عناك Altyazı M.K. ما بقسا أنا ما بأسى انا ما بنسى قلبي الغالب يبقى بالي لو ما ميغيب أنا بالغالي بج حالي وشك انت وين ما كنتي زهم بيصير انا ما بأسى انا ما بنسى قلبي الغالب يبقى بالي لو ما ميغيب أنا بالغالي أجيك انتي وين ما كنتي سهمه بيصير لو رحت. الانسان ويا نجمي بتطول ياني بتشعش حنا ضلي هلّي يا أمر الزمان